حبه للفاتح يكبر هلا للشعب وكبر حبه للفاتح يكبر ايدي في ايدك ما تحاول نبني الوطن ونعط Allah Allah الله الله في حضن الفتح تعلمنا وتربينا وتربينا لغير الله ما صلينا لغير الله في حضن الفتح تعلمنا وتربين. وتربينا وتربينا ربنا توار لغير الله ما صلينا لغير الله تعب السنين ما تعبنا ولا كلين لا كلين ايدي في ايدك فتحا ونبني Allah Allah referred on kaksukaan Niin allako jojoja Meni rakaten sija, sellaisiin Sijojojen si capacity Mis وختو مشادت شهدتنا بنروب العز حنكمل مع ثورتنا مع بالله اكبر نرفع عالي راين بالله اكبر ايدي في ايدك وطن الله الله, الله أكبر لاجل الكدس بدم الشهداء تحنينا ما قلنا آه رغم الجرح اللي فينا للقدس بدم الشهدة تحنينا تحنينا ما قلنا اه رغم الجرح اللي فينا ما قلنا وحسر الوطن محفوظين بعينينا بعينينا ايدي في ايدك فتحه ابن الوطن ونعمر ايدي في ايدك فتحه ابن الوطن ونعمر يكبر ايدي في ايدك فاتحه ونبني الوطن ونعمر ايدي في ايدك فاتحه ونبني الوطن